قال قوله تعالى واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه ونقرب رحمه اي هذه العله في قتل الغنام وهذا التفصيل لما اجمله مما تقدم فان اما هنا للتفصيل لحوادث متقدمه لم يعلمها موسى وسال عنها فاخبر بها تفصيلا فاما السفينه فكانت لمساكين وصنعنا بها ما صنعنا وما لم تصبر على عن السؤال عنه لاجل ما ذكر لك ان ثما ملكا ياخذ السفن الصالحه فعبناها لاجل ان تسلم واما الغلام الذي قتلناه ولم تصبر عن السؤال عنه فهذا هو الشان في قتله اننا خشينا ان يرهقهما طغيان وكفر اي ان يكون سببا في كفر ابوي وربما التعلق بالولد ومحبه الولد تنتج المتابعه له في شره والعياذ بالله والدفاع عنه والاخذ بما هو عليه من الباطل فلاجل حمايه الابوين الصالحين من شر هذا الولد الفاسد فعلنا فيه ما فعلنا بامر الله سبحانه وتعالى حتى لا يحصل طغيان للابوين ويحصل كفر لهما بسبب التعلق بالولد والمحبه للولد فيتاثران بفعله وبكفره وطغيانه فيحصل ما يحصل من البلاء فان الجليس يؤثر سواء كان ولدا او والدا او زوجه او غير ذلك من الجلسا يؤثرون على المجالس فلاجل هذا الامر اردنا ابعاده واقصاءه بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من إزالته تماما وهو القتل الذي لم تستطع أن تصبر عليه ولا شك أنه عجب فغلام مثل هذا صغير لم يبلغ الحنث ولم يكلف ثم يقتل لله الأمر لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون هذا أمر الله سبحانه وتعالى أمر الخضر أن يفعل هذا فعل أمر الله جل وعلا ولو امرنا الله اننا نقتل انفسنا فيجب علينا ان نفعل هذا لكن رحمه بنا لم يامرنا بمثل هذه الامار اوامر شاقه علينا فامر الخضر ان يفعل هذا وام الغلام اي الذي قتلته فكان ابواه مؤمنين هم على ايمان وعلى خير وعلى صلاح وقتلنا فخشينا ان يرهقهما طويانا وكفرا فيمن يكون المقصود ما تقدم فخشينا ان يرهقوا ما اي انه يحصل لهم ضرر بكفر بيت اثراني او انه يطغى عليهما ويؤذيهما طغيانا وكفرا يؤذيهما بسبب ما هو عليه من الباطل فيؤذي الابوين الصالحين فاما يكون التاثر منهما فيقهراني او يحصل لهم من الطغيان ما يحصل تاثرا بالولد او هذا الغلام المدبر الذي قد طبع عليه انه كافر يطغى على الابوي ويؤذنا بوالين الصالحين المساكين هؤلاء يؤذيهم جدا فربما يضربهم وربما يهينهم ويذلهم ويحصل منهم من العصيان ما يحصل تجاه الابوين فارحناهم منهم وسيبقى لهم هذا الخير الذي هم عليه من الايمان لا تنس يحصل اذى لهم من هذا الولد فاراد ربك ان يبدل لهما خيرا منه زكاه واغرب رحمه فقتلناه من معنيين محتملان اما ان يكون يتاثران به فيكفراني ويحصل لهم من الطغيان ما يحصل بسبب الولد لأن الولد يؤثر والأب يحب الولد والأم كذلك وكم من الأمهات والأسيم الضعف في النساء أكثر تتأثر بالابن تدافع عن فعاله سيئة تدافع عن فعاله سيئة وربما تأثرت به أو يكون المعنى الآخر أنه يطغى عليهم ويصطع عليهم ويؤذي هذين الصالحين فارحناهم منهم فهذا محتمل وليس لنا هنا بمثل الخضر على جواز دفع اغلب المفسدتين بارتكاب ادناهما لان هذا لا بد له من مسوغ شرعي وهذا ما في مسوغ شرعي فيه لكن شيء بامر الله سبحانه وتعالى فعله الخضر فليس هذا من هذا الباب اي من باب دفع على الادنى المفسدتين لاجل دفع الاغلب منهما لان بقاء هذا الولد فيه ضرر عظيم على الابوين ارتكبنا المفسده الادنى انه يقتل هذا ليس من هذا الباب ولا يستدل بهذا بهذه الحادثه على هذه القاعده بارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما هذا ليس من هذا الباب وقد نبه على هذا انحافظ رحمه الله تعالى فقال واما ما استدل به على جواز دفع اغلى الضررين باخفهما فهو صحيح لكن فيما لا يعارض منصوص فيما لا يعارض منصوص الشرع فلا يسوغ ادعاء على قتل النفس لمن يتوقع منه انه يقتل انفسا كثيره بينما ان انه يتعاطى شيئا من ذلك وانما فعل الخضر ذلك لاطلاع الناس سبحانه وتعالى عنه انه هذا كلام جميل ان هذا الصحيح دفع اخف المسددتين او دفع اعلى المسددتين بارتكاب اخف فيهما هذه قاعده صحيحه لكن لا بدنا في هذه القاعده ان لا يعارض منصوص الشرع فلا يسوق للشخص أن يقتل شخصا لأنه يتوقع أن يقتل أناسا قد رأى الشر في وجهه ورأى أنه قد حمل السلاح ويذهب يقتله قال لي أنه سيقتل الناس ما يجوز لك هذا حرام فلا يفعل حتى يفعل فلا يفعل به حتى يفعل أما مجرد احتمالات حمل سلاحة إلى آخر ذلك وأنت تذهب تقتله لأنه سيقتل أنفسا كثيرا هذا لا يصلح تقول دفع او ارتكاب اخف المسدتين لدفع احلاهما هذا لا يجوز اما الخضر فالله ادن له ادن له بذانك لانه لو بقي الغلام بوحينا سيرهق ابويه طغيان وكفره هذا بعمر الله سبحانه وتعالى واما انت فليجوز لك ان ترتكب من اجل الاحتمالات فتبت انفسا تقول يحتمل ان هذا رجل شرير سيفعل اذا تركناه من ناس كيت وكيت هذا لا يصح لا يجوز ان يتعاطى الشخص شيئا من ذلك الا بعد الفعل فاذا قتل يقتل عند جهه الدوله وطريق الدوله هي التي تقيم الحدود فاذا قتل تطت حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن من كان مظلوما ان قتل له قاتل فهذا الامر اخف ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل اما انت لا دخل لك في القضيه وتلهم تقتل هذا لا يجوز من حاصل ان هذه القاعده يشترط فيها ان لا تعارض نصص الشرع ان لا تعارض منصوص الشرع الشرع نهى عن قتل الانفس وتذهب انت تقتل الاحتمالات لان الخطر قتلا للاحتمال الخطر معه وحي من الله سبحانه وتعالى وان القاعده صحيحه انه يدفع اعلى المسدتين برتكاب الاخف منهما لكن هذه الحادثه لا تسلم يعني وتذهب تقتل الانفس من اجل انه يحتمل هذا الرجل شرير سيقتل كيتم ام من الناس هذا ما هو هنيك فاذا فعل بعد ذلك يفعل به عن طريق الجهات المختصه قال رحمه الله فخشينا ان يرهقه ما طغيان وخفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه فبين ابدلهما بنت تزوجت نبي وولدت نبيا الله اعلم فهذا خليق بالاسرائيليات فظهر الايه فينا فاردنا ان يبدي له ما ربهما خيرا منه والله ابدلهما خيرا من هذا الولد الشقي الذي لو عاش لا اثر على ابويه طغيانا وكفرا او لو عاشنا هذا الابوين لانه رجل طاغي رجل لا يبالي باحد ابوين او غير ابوين لا يبالي باحد فسلامه للابوين الصالحين فعلنا فيه ما فعلنا والله المستعان قال فارد ربهما فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه اي من هذا الغن ام الذي فتلناه دينا وصلاحا وتقى وطهاره من الذنوب خيرا منه زكاتا واقرب رحما فاردنا ان يبدلهم المولى سبحان الرحيم الكريم افضل من هذا الشرير من حيث الطاعه ومن حيث الدين ومن حيث الصلاح ومن حيث الرحمه بالابوين واقرب رحما اي يرحم هذين المسكينين على كبر سن فاردنا هذا لاجل ان هذا يحصل ما يحصل من الخير واقرب رحما اي رحمه بوالديه وبرا وموده لهما هذا معنى قونه اقرب رحمه واسم التفضيل ليس على بابه لانه شرين ما فيه خير فاردنا ان يبدي لهما ربهما خيرا ليس هنا اسم التفضيل على بابه وانه فيه خير لكن نريد اخير يريد خير ما فيه خير هذا الولد فاسم التفضيل ليس على بابه يا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا فاصحاب النار ما هم في خير فلا يقال اسم التفضيل هنا على بابه وهكذا اقرب رحمه ليس على باب لانه ما في رحمه لابوين هذاك عاتي كافر طاغي والله قد علم طغيانه فحصل ما حصل اسم التضليل ليس على بابه فليس فيه خير ذلك الولد وانما نريد الاخير والافضل منه فهو الشقي كما وصفه الله سبحانه وتعالى كما سياتي في الحديث فلا يستفاد من هذا أن اسم التفضيل على بابه فيه خير لا لكن نريد من هو أفضل منه ومن هو أقرب رحما للأبوين بل هو شقي كما سمعت واسم التفضيل قد يخرج عن بابه كما في الآية التي أشرنا إليها أصحاب الجنة يوم إذا خير مستقر فهم ليسوا في خير أصحاب النار حتى يقال هؤلاء في أخير ولكن أولئك دونهم هذا ما هو صواب طال رحمه الله قوله تعالى قوله عز وجل واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا اي فعلمنا خشيه هنا بمعنى العلم فخشينا وفي قراءه ابن عباس واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين فخشينا اي فعلمنا كيف سيكون فخشينا في قراءة بن عباس فعلمنا سيكون وكان أبويه مؤمنين فعلمنا في قراءة بن عباس إلا إذا جاء هذا التفسير من كلامه انظر لنا يا أخي هذا ال... ها؟ ها زيادة كافر نعم فكان كافر نعم صاد أحسنت له وفي قراط ابن عباس واما الغلام فكان كافرا هذه الزياده من اجلها وكان ابواه مؤمنين فخشينا اي فعلنا ان يرهقهما يغشيهما وقال الكلمي يكلفهما توريان انه كفرا قال سعيد بن جبير فخشينا ان يحملهما حبه على ان يا على ان يتابعه على دينه هذا قول القول الثاني خشينا أنه يتعب الأبوين بالعقوق والعسيان وربما الضرب والإهانة إلى أخذ ذلك مع ثباته مع الخير قال سعيد بن جبير فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه هذه عادة الأبوين ربما يحصل منهم متابعة له للمحبة الموجودة هذا شيء جويل عليه بالنسبة للمحبة والا المثبت من ثبته الله ولو يكفر اغرب غريب من اهله فما هو حوله وهكذا في الجانب الاخر العاصي عاصي ولو كان ولده على اكمل ما يكون من الصلاح ما يتاثر بولده يبقى على عصيانه كما هو في حال ام سعد لانها بقيت على قبرها وارادت ان يرتد سعد عن دين محمد ولا تأثرك بدين سعد ولا هي حول سعد كثير من العتاه من المشركين أنا ذات قال لها سعد يا أماه لو كان لك مئة نفس تخرج نفس بعد نفس ما تركت دين محمد فلله دره هذا هو الثبات أما العواطف هذه تضيع الشخص من أجل أبي من أجل أمي أترك الاستقامة والله لو يفعلون بأنفسهم ما يفعلون ما أترك دين الله ولا أترك الاستقامة الود شيء والمحبة شيء والبر شيء وديننا شيء آخر ما عندنا استعداد في المساومة فيه نسأل الله ثبات قال رحمه الله قوله تعالى أن يرهقهما يغشيهما وقال الكلب يكلفهما طغيانا وخفرا قال سعيد بن جبير فخشينا أن يحملهما حبه على نتابعاه على دينه قووله تعالى فاردنا ان يبدلهما قراب وجعفر ونافع وابو عمرو بالتشديد يبدلهما بالتشديد ها هنا وفي تفسير وفي سوره التحريم القلم الشيء طيب وان قرى الاخرون بالتخفيف هما لغتان فرغب بعضهم فقالت تبديل تغيير شيء نعم هذا معناه الابدال رفع الشيء ووضع اخر مكانه كما هو معلوم يرفع الشيء ويوضع اخر مكان هذا الذي رفع قال وفرق بعض فقالت تبديل تغيير الشيء او تغيير حاله وعين الشيء قائمه والابدال رفع الشيء ووضع شيء اخر مكانه هذا الابدال والتبديل هذا التفريق دقيق بين التبديل وبين الابدال الابداع رفع شيء ووضع اخر مكانه يحفظ هذا التفريق والتبديل تغيير الشيء او تغيير حاله وعين الشيء قائم على ما هو عليه لا تغير صفته ويغير حاله وعين على ما هي عليه هذا يقال له تبديل كان يكون هذا العين على صفه معينه فيبدله يصلح فيها من هنا وهنا ويغير فيها ويزين فيها فهذا تبديل كما حاول المبتدعه ان يبدل كلام الله هذا تبديل يكون الشيء موجود قائم على ما هو عليه ويغيرون فيه فياتون للصفات ويبدلون المعاني التي قد نصت عليها الادله فياتوا الى الوجه بمعنى النعمه وياتون الى القدم بمعنى الشده ياتوا الى الساق الى اخذ ذلك بمعنى الشده الى اخرها والرحمه بمعنى اراده الثواب والغضب يراده الانتقام هذا تبديل وتحريف ونيء جزء هذا مع ان شيء قائم علمه هو علي ما غير لفظه ولا شيء ولا بعده وانما غيروا الشيء عن حاله عن ما يدل عليه هذا تبديل سنكون مبتدعا واما الابدال فهو رفع الشيء ووضع شيء اخر مكانه هذا يقال له ابدال هذه التفريقات تحفظ يا اخواني يمر معنا كثير في تفسير البغوي فقط من هذا الباب لو واحد من اخواننا يجرد الاشياء التي يذكرها رحمه الله ويجمعها يفيدونه من تفسير الوغف فقط في الفروق بين الالفاظ خير كثير يمر معنا لكن ما ننتبه وهذا خطا منا اللي يتلطف في طلب العلم ما مر معك مثل هذا يكتب في الاول التفريق الفرق بين الابدال والتبديل مرت معنا كلمه من قبل ايام يا اخوان ما هي نسيناها ها ذكي وزاكيه زكيه وزاكيه احسنتوا التفريق بينهما ما معنى زاكيه وما معنى زكيه ومن هذا الباب يمر معنا كثير في التفسير هذا ان يجمعها شخص يفيد لنا ما خرجنا من تفسير البغوي واستفدناه من الالفاظ التي بينها فروق قد يكون اللفظ واحد ما بينهم تغيير لكن ياتي لنا على اكثر من معنى اما هذا لفظ مختلف تبديل ابدال وكلاهما مصدر التمديل مصدر بدل تبديلا والإبدال مصدر أيضا أبدل إبدالا قال وفرق بعضهم فقال التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائم والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه قوله تعانى ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتوقى ايه هما عظمه اذا صلح الولد والله ما اعظمها من نعمه عليك اذا صلح الولد ترتاح انت تهدا يهدى بالك ويسكن روحك على الولد وخوفك على الولد لانه صالح مقبل على القران مقبل على طاعه الرحمن سبحانه وتعالى مقبل على ما ينفعه في هذه الدنيا خلاص تهدى انت لكن اذا كان شقيا مثل هذا نعوذ بالله من شره من غلام هذا اذا عاش سيتعب الابوان بعده هذا بلا على الابوين بلا احيانا الشخص يتمنى موته مثل هذا ترتاح لانه قد تعبه جدا وعناه وحصل من وراءه ما حصل من الشر ولكن ينبغي ان يدعو له بالصلاح ان الله يصلحه واما اذا ياس منه فهذا شيء اخر ننصح الا يستعجل الشخص ويدعو على اولاده فنسال صلنا منها عن هذا لا تدعون ابنائكم ولا انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم الشخص تئن في مساله الدعاء على الابن او على النفس او على المال لا يستعجل نوح صبر على ولده لا اخر لحظات وهو يقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وصبر عليه سنوات عديده كله حتى ينجو من عذاب الله فانه اذا مات على الكفر هلك صلى الله عليه العافيه الصبر طيب والنبي عليه الصلاه والسلام صبر على عمه الى اخر انفاسه وهو يدعوه للاسلام قال قوله ربه ما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقى وأقرب رحمة فعندما نسألها الاسم التفضيل هنا على بابه أم خرج عن بابه المعلوم المشاركة والزيادة خرج عن بابه وهو باب المشاركة والزيادة فإن الجانب الآخر ليس فيه شيء الجانب الآخر ليس فيه شيء مما في الثاني بل مجرد عنه كافر بالله سبحانه وتعالى ومثله الايه التي تقدمت ومثل ذلك ايضا انت افض واغلط من رسول الله اتهبنا يا عدو تنفسه ولا تهبنا رسول الله انت اغلط وافض من رسول الله والجانب الاخر ما فيه شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين وهن يقولن لعمر هذا انت اغلط وافض ويحصل الهيبه منك لكن رسول الله ما فيه شيء يعني هذا من هذا الباب اسم تفضيل ليس على بابه لان الجانب الاخر ليس فيه شيء من المعنى المذكور هو رحيم بالمؤمنين اما الكافرون فالله قد امره بذلك يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فالغلظ على الكافر شيء اخر اما على المؤمن فهو رحيم بهم عليه الصلاه والسلام فهذا من هذا الباب ايضا انت افضل اغلط ليس في الجانب الاخر شيء فاذا يكون اسم التفضيل ليس على بابه وعمر رحيم أيضا رضان الله تعالى عليه وكان مهابا لأنه شديد في دين الله فيهاب الشخص الذي هو مستقيم في نفسه يهاب أما المتلاعب في نفسه تجد ما له معنى قال قال ابن عامر وأبو جعفر ويعقوم بضم الحاء رحمة يعني رحم كيف سيكون بضم الحاء بضم الرا عندنا اه يعني ضم الراء وعن ح انعو اقرب روحما طلب بن عامر وابو جعفر ويعقوب بضم الحاء والباقون بجزمها رحمه كما هي عندنا منهم من ضم الراء وروحما والباقون بجزمها اي عطفا من الرحمه وقيل هو من الرحم ومن قرابه قال قتاده اي اوصى للرحم وبر موالديه ايو بدلهم الله هذا الذي هو اوصل للرحم وابر بالوالدين طال الكلم ابدلهم الله جاريه فتزوجها نبي من الانبياء فولدت له نبيا كما ترى عن الكلم هذا خليق ان يكون اسرائيليات ولا تعد رج علي الله علم من الذي ابدلهم الله سبحانه وتعالى قال فهد الله على يديه امه من الامم اي هذا النبي الذي ولدته تلك الجاريه بدل ذلك الغنيم وعن جعفر بن محمد عن ابيه قال ابدلهم الله جاريه ولدت 70 نبيا قلنا هذا نتاج علي قال ابن عطيه وهذا بعيد لا تعرف كثره الانبياء الا في بني اسرائيل ولم تكن هذه المراه منهم كلام مختصر مفيد هذا بعيد 70 نبيا هذا بعيد لا تعرف كثره الانبياء الا في بني اسرائيل ولم تكن هذه المراه منهم وهكذا القول الاول انها ولد نبي نحتاج الى توقيف ونحتاج الى دليل وما عندنا دليل ويكفينا ظاهر القران انها دعوه نبي دعوات الانبياء مستجابه ورجاء النبوه ان يم يتحقق في الاكثر والاغلب ان الله يحقق لهم رجائهم وقال ابن جرير ابدلهما بغلام مسلم هذا محتمل انا انظر هذه الاقوال في الطبري وقد مان الطبري الى ان المقصود بالايه ان الله ابدلهما بالغلام جارية الطبري يمين لهذا ابدلهما بالغلام جارية والبنات فيه النفع والله فيه النفع عظيم جدا والاصل ليس الذكر كان انثى لكن في زمننا هذا والله من رزق بنات هنيا له يصبر عليهن وعلى تربيتهن وهن بابن ابواب الجنه بابن ابواب الجنه يصبر عليهن الزمن هذا زمن فتن البنت في البيت ربما تستقيم لك والولد ما تدري اين راح اذا خرج ويبقى القلب مشغونا به قال قال مطر فرح به ابواح حين ولد وحزيناه عليه حين قتل ونو بقي لنا كان فيه هناكهما يا الهي وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم فهؤلاء كرهوا موته وفي موته خير ولو بقي لكان فيه هلاكهما فليرضى امرؤ بقضاء الله تعالى ما يجمل هذا الكلام يا أخوان نعيد من أوله قال مطرف فرح به أبوا حين ولد وحزنا عليه حين قتلا ولو بقي لكان فيه هلاكهما فَلْيَرْضَ مْرُؤٌ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَإِنَّ قَضَاءَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ فِي مَا يَكْرَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَضَائِهِ فِي مَا يُحِبُ إِلَاهُ نَا سُبْحَانَهُ